هذا المتن نسخه مختلفة ولكن سنعتمد إن شاء الله على هذه النسخة التي بين عيد ولعلنا نشرح في هذا المتن قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قبل ذلك العناوين موجودة هذه ليست من وضع ليست من وضع المؤلف وإنما هي من غيره فيكون معنا ربط الكلام بسم الله الرحمن الرحيم هذه ورقات هذه ورقات في بعض النسخ اما بعد فهذه ورقات وهذا هو الاقرب بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد فهذه ورقات فعندنا هنا بدأ المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم وذلك اقتداءا اقتداء بالكتاب العزيز ان الله سبحانه وتعالى افتتحه بالبسمله افتتح بالبسمله وايضا اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته نعم يبدا بالبسمله كما ثبت عنه في البخاري حينما ارسل الى الى هرقل نعم وصدر كتابه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله نعم الى محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم فهنا صدر الكتاب بالبسمله وهذا هكذا كان فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. واستدل بعض أهل العلم على البدء بالبسمله بحديث مشهور وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو فهو عبث وفي روايات فهو أقطع فهو أجدم وبعضها بالحمد لله وليس ببسم الله. وهذا الحديث ذكره الخطيب نعم لكن ضعفه جماعة. من أهل العلم ضعفه بل حكاه ابن الجوزي في الموضوع عارف. وقد رواه ابن ماجه أيضا من طريقين نعم وحسنه ابن الصلاح حسنه ابن الصلاح لكن الأصل أن هذا الحديث هذا الحديث ضعيف لكن على تحسين ابن الصلاح وغيره نعم وموافقه هذا الحديث لكتاب الله عز وجل وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة لا باس لا بأس بالعمل به ولو قلنا بضعفه فتكون حجه في ايش الاعتماد على, على على القران والسنه يعني كتاب الله سبحانه وتعالى وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته في مراسلاته فهنا بسم الله الرحمن الرحيم يعني نريد ان نضع بعض الفوائد المتعلقه بالبسمله لان كثير من الناس او تمر البسمله في الشروح ولا يشار الى معناها بتوسع بل ربما لا يشارع البسملة في بعض في بعض الشروع والأصل في البسملة أنها تنطق الباء هنا بالالف بالالف الطويلة لكنها اختصرت في القرآن نعم للتخفيف اختصرت للتخفيف فلما اختصرت صارت في الرسم نعم طويلة صارت في الرسم طويلة بسم الله تجدونها في الرسم طويله والسبب الحذف ليدل على الحزف. ليدل على الحذف ليدل على الحذف يعني على حذف الالف هنا على حذف الالف فكان الالف نعم القيت على الجانب فمده مده هذه الباء ولذلك في القرآن في فواتح السور تجدون الباء ممدوده بخلافه حينما اثبتت في مثل قوله تعالى اقرا باسم ربك الذي خلق فكانت ايه فكانت بالألف فكانت بالألف فرسمها إن كانت بالمصحف إن كانت بالألف فتكون الباء غير ممدودة وإن كانت بغير الألف كما هو في أوائل السور نعم فالباء تكون فيه ممدودة والجار والمجرور هنا في قوله باسم متعلق بمحذوف متعلق بمحذوف وهذا المحذوف ينبغي أن يقدر نعم فعل مؤخر فعل مؤخر ويكون هذا التقدير يكون هذا الفعل مناسب على حسب الحالة بسم الله بسم الله إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم ايش بسم الله الرحمن الرحيم الجار مجرور لا بد لهم متعلق لا يمكن أن يكون هناك جار مجرور بلا متعلق إذا جاء شخص وقال بزيت وسكت ما معنى بزيد؟ بعبد الرحمن بعلي بن ابي طالب ما ماذا تقصد بهذا الكلام؟ نقول لا بد ان يكون هناك محذوف متعلق محذوف لهذا الجار المجرور. فتقول بزيد لا بد ان يكون محذوفه هو مثلا مررت بزيد مررت بزيد أو مررت بعلي بن ابي طالب نعم فهنا بسم الله الرحمن الرحيم الجار المجرور هنا لا بد له من متعلق نعم وهذا المتعلق المحذوف نجعله نجعل تقديره فعلا مناسبا للحال فعلا مناسبا للحال فنقول مثلا انت تقول عند الطعام بسم الله الرحمن الرحيم ليس كذلك تقول عند القراءه بسم الله الرحمن الرحيم تقول عند دخول المسجد بسم الله الرحمن الرحيم تقول عند دخول منزل بسم الله الرحمن الرحيم نعم هل كل التقادير الافعال واحده هنا تختلف فنقول المتعلق، المحذوف في قولك بسم الله الرحمن الرحيم، في قول الناظم هنا نجعله إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله أؤلف بسم الله أؤلف أو بسم الله أكتب نعم، هذا إذا كان في السعيل طيب في دخولك المنزل بسم الله أدخل في أكلك بسم الله بسم الله اكل نعم اذا لو جاء شخص وقال لا لا بد أن يكون مقدر واحد فهل يمكن عند الطعام تقول بسم الله أؤلف نعم ما يصح ولكن تقدر تجعل المتعلق إيه؟ نعم على حسب الحال يعني يكون فعلا مناسبا للحال فعلى كلام الناظم يكون بسم الله بسم الله أؤلف والاسم هنا بقوله بسم الله مأخوذ من السمو وهو العلو، وقيل إنه من الوسم، وهو العلامة. من الوسم، وهو العلامة. والأول أولى، الأول أولى. من السمو وهو, وهو العلو، وقد يكون أيضا من الوسم وهو العلامة لأن الاسم علامة على المسمى، لأن الاسم علامة على المسمى. بسم، وهنا يريد بسم يعني. بسم الله سبحانه وتعالى كما ذكره بعد ذلك بسم الباء هنا في اسم قد تكون للمصاحبه وقد تكون ايش للاستعانه فيكون التقدير بسم الله مؤلف مستعينا به بسم الله مؤلف مستعينا به يعني مستعينا بالله عز وجل حال كوني مؤلف مستعينا بالله عز وجل حال كوني مؤلف هذا الكتاب الله لفظ الجلاله هنا في مسألة في الاسم إذا قال بسم بسم الله المراد بسم الله هنا عين المسمى وذات المسمى عندنا مسألة يعني هناك مسألة في مسائل الاعتقاد تذكر في باب الأسماء والصفات وهو هل اسم عين المسمى نعم وذاته أو غير المسمى هل هو عين مسمى أم لا أو غيره نعم يقال مثلا الرحمن اسم الرحمن هل اسم الرحمن هو الله أم غير الله الرحمن كلمة الرحمن هذه هل هي الله أو غير الله هذه من المسائل التي أنشأها أهل الكلام أو أتارها أهل الكلام في وقت انتشار البدع فلذلك يتطرق أهل السنة نعم للإشارة عن هذا فيقال هذا لفظ يحتمل هذا لفظ يحتمل ان كنت تريد يعني إطلاق هذا الاسم على الله سبحانه وتعالى وتقول الرحمن الرحيم الملك وتريد به الله سبحانه وتعالى، فإنه عين عين المسمى. يعني الملك والله سواء. لماذا؟ لأن أهل أهل البدع كالمعذلة وغيرهم أرادوا أن ينفوا ذلك. لماذا؟ لشبهة عندهم. قالوا إذا قلنا الله. والملك والحي والقيوم فإن هذا يلزم من تعدد الآلهة لأن الاسم غير المسمى فالله له مسمى وعين والرحمن له مسمى وعين والرحيم له مسمى وعين صار عندنا كم؟ آلهة كثيرة فذلك قالوا الاسم غير مسمى ولذلك عندنا أن المعتزلة اثبتوا الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات وأما الجهمية فنفوا الأسماء والصفات نفوا الاسماء والصفات جميعا نفوا الاسماء والصفات جميعا والصواب ان الاسم اذا اريد به الله سبحانه وتعالى في الرحمن والرحيم فان الاسم هو عين المسمى فالله والرحمن والرحيم هو هو وحده هو واحد الله فيكون الاسم هو عين المسمى واما اذا اردت مجرد اللفظ او مجرد الاسم فهل هو عين المسمى اذا قال واحد هذا اسم الرحمن اسم كلمه الرحمن هل كلمه الرحمن هي الله لا فلذلك اذا جاءت هذه المساله لا بد فيها من التفصيل هل اسم هو عين مسمى وذات عمل نقول في تفصيل ان اريد به ان اريد بهذا به, به يراد به الله سبحانه وتعالى فهو عين المسمى لا تتعدد وان تعددت الاسماء فانما الاسماء دلاله على على عين واحده والله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم الملك الحي القيوم وهكذا قلنا هنا لفظ الجلاله الله علم على ذات الخالق عز وجل وهو أعلم الاعلام وقيل الكلمه المشهوره لفظ الجلاله هو اعرف المعارف اعرف المعارف ما في شيء على وجه الارض اعرف من لفظ الجلاله تعرفون انتم المعارف اسماء المعارف هنا لفظ الجلاله عند الصغير والكبير والعربي والعجمي حينما تقول الله خلاص انتهى الاشكال معروف معروف لكن لما تقول قدوس مثلا قد يغيب عنك ولذلك كان لفظ الجلاله هو أعرف اعرف المعارف أعرف المعارف بل الأسماء تنسب اليه لذلك قال الله ولله الأسماء الحسنى ونحن نعلم أن الله والرحمن الرحيم كل أسماء تدل على من؟ على ذات الله عز وجل لكن تلاحظون أننا لا يمكن أن نفسر شيء إذا نلجأ فيه إلى لفظ الجلال فنقول الرحمن اسم من أسماء الله الرحيم اسم من أسماء الله وهكذا أي اسم تأتي به لا بد ان تقول تنسبه إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ولله الاسماء الحسنى ولله الاسماء الحسنى فمن هنا كان لفظ الجلاله اعرف اعرف المعارف ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم ان لله 99 اسما ان لله 99 اسما فانت تقول مثلا الرحمن اسم لله لكن هل تقول الله اسم للرحمن لا يستخدم هذا ولا تقول مثلا الله اسم للرحيم وإنما تريد انك تنسب الاسماء الى الله سبحانه وتعالى هذا ايضا مما يدل على على ان لفظ الجلاله هو اعرف اعرف المعارف اما كلمه الله هل هي مشتقة من شيء أو هي لازمه اصل هكذا تعرفون الالفاظ والمسميات نعم منها ما يكون مشتق ومنها ما يكون غير مشتق فمثلا الأصول مشتق من إيش؟ من الأصل لو أخذت بعض يعني الكلمات المشتقة وأرجعتها إلى أصلها نعم تعرف سبب تعرف سبب الاشتقاق لكن الله هل لها أصل الاشتقاء؟ أم أنها كلمة لازمة؟ نعم هذه اختلف فيها اهل اللغة فالخليل بن أحمد والشافعي رحمه الله ابو الخطاب وغيرهم وبعض عامة اللغة قالوا إنه غير مشتق ان لفظ الجلالة غير مشتق وستدلوا على ذلك أنك تقول أنك تقول يا الله ولا تقول يا الرحمن إذا أردت أن تدخل حرف النداء على اسم من أسماء الله أدخلوه على قولك الرحيم ماذا تقول يا رحيم أدخلوه على الرحمن يا رحمن أدخله على الحي يا حي أدخله على القيوم يا قيوم أدخله على لفظ جلالة يا الله ما يتغير نعم فقالوا هذا يدل على أنه على أنه غير مشتق يدل على أنه غير مشتق وذهب آخرون إلى أن لفظ جلالة مشتق وأنه مشتق من من ايش من قوله من أله يأله إلهاة من أليها يأله إلهة والاسم أصله الإله والاسم أصله الإله فحذفت في بقوله الإله وأدغمت اللام الأولى في اللام الثانية فأصبح إيش؟ الله نعم وعلى هذا سار سيبوي واختاره ابن قيم رحمه الله تعالى وغيره من آل العلم أن لفظ الجلاله مشتق من أليها يأله إلهة و. الالوهيه هنا وقوله الهه ياله يعني بمعنى عبد من العبوديه يعبد عباده نعم ولذلك جاء في القراءه ويدرك وإلهة قالوا يستدل على هذا ايضا على انه مشتاق قوله تعالى وهو الله في السماوات والارض وهو الله في السماوات والارض في الايه الاخرى قال وهو الذي في السماء اله هو في الارض اله هو الذي في السماء اله وفي الارض اله فدل هنا على على عدم الاشتقاق على على اصل الاشتقاق عفوا دل على ان لفظ الجلاله لفظ مشتق طيب قوله بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم نعم اسمان من اسماء الله عز وجل يتضمنان ايش صفه الرحمه صفه الرحمه والرحمن صفه مبالغه يعني اشد مبالغه من الرحيم الرحمن اشد مبالغه من الرحيم ولكن هل هناك فرق بين الرحمن الرحيم نعم بعض اهل العلم لا يرى لا يرى فرقا الا فيما يتعلق بالمبالغه فقط بشده المبالغه لكن الصواب أن هناك فرقا بين الرحمن الرحيم والرحيم ويستدل على هذا الفرق بأمرين. الأمر الأول ما روي عن عيسى أنه قال الرحمن نعم في الدنيا والرحيم في الآخر. ولكن ما روي عن عيسى عليه السلام هذا ضعيف لا يصل. ولكن يستدل بأمر آخر أو بدليل آخر وهو أن الرحمن تطلق ان الرحمن فيها عموم لجميع الخلائق في الدنيا وللمؤمنين في الاخره الرحمن تشمل جميع الخلائق في الدنيا والمؤمنين في الاخره بل انها تشمل حتى الحيوانات في الدنيا تشمل حتى الحيوانات في الدنيا فالرحمن الفرق ان الرحمن عامه في الدنيا وفي وفي الاخره خاصه بالمؤمنين واما الرحيم فهي خاصة بالمؤمنين في الاخره واما الرحيم فهي خاصه بالمؤمنين في الاخره هذا أحسن ما قيل هذا أحسن ما قيل في الفرق بين الرحمن والرحيم لكن يرد علينا هنا اشكال يرد علينا اشكال في هذا التفريق وتخصيص الرحيم بإيش بالآخرة وتخصيص الرحيم بالآخرة فنقول هذا نضيف إلى قول الجمهور يعني الطبري رحمه الله كثير كانهما يشيران إلى الاتفاق على التفريق بين النفضين بما ذكرنا ولكن نقول إن قول من قال إن الرحيم خاص بالمؤمنين في الآخرة يرد عليها اشكال وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يعني رحيم إيش رحيم الدنيا والآخرة وأنتم تقولون رحيم خاص بإيش خاص خاصه خاص بالمؤمنين في الآخرة فماذا نجيب عن هذا؟ نقول نضيف على قول الجمهور أن الرحيم خاطب المؤمنين في الدنيا والآخرة لأننا لابد أن نعمل الأدلة إعمال الدليلين اولى من إهمال أحدهما هذه القاعدة الصريعة لابد منها فلا بد أن نعمل الدليلين عندنا ثبت قول الرحمن الدنيا والآخرة ورحمهما لابد أن نحملها فنقول هو رحيم الرحيم يطلق على المؤمنين في الدنيا والآخرة ولذلك جاء في معرض الآيات التي أشارت إلى أمور الدنيا قال وكان بالمؤمنين رحيمة هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من ظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيمة ومعروف أن هذا الحديث عنهم في إيش في الحياة في الحياة الدنيا فإذا اولى ما يقال بالتفريق أن الرحمن دعم جميع الخلائق في الدنيا وتخص المؤمنين في الآخرة وأما الرحيم فهي خاصة بالمؤمنين في إيش في الدنيا في الدنيا, في الدنيا والآخرة